وأي اغترابٍ فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا أثبتوا أيها الغرباء أثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجمع أثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر ذلك جزاء ثباتهم وتمسكهم في زمان غربتهم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسيرة بعزم الحديد وودع دنيايا قلب عليل فوجى طرفي لأرض الأسود فوجى طرفي لأرض الأسود سلكت طريقي Oh, عزمت المسيرة بعزم الحديد وودع دنيا قلب عليل فوجى طرفي لأرض الأسود فوجى طرفي لأرض الأسود أرني أيا دار أهل التقى إليكم أحن إلى الملتقى وفيكم أتو وتوقوا إلى المرتقى لجنة رب غفور ودود لجنة رب غفور ودود فودعت أمي ودمعي جرى على الخدر قرى قبل الثرى فضجت بكاء قبيل السرى لقانا بدار الخلود وقلت لقانا الخلود فقالت بني يا فؤادي حرمت من الانس في الدار لما كبرت فقالت بني يا فؤادي حرامت من الانس في الدار لما كبرت اتذكر ثوبا كاملا أرادت أتذكر ليلا حديث الجدود أتذكر ليلا حديث الجدود فقلت أيا أم كيف الهنى وإخواننا في خضم العنى فتبا حياتي حياة الشقاء إذا لم أكن من عبات الجنود اذا لم اكن من أبات الجنود وسيرت راحلي بركب جميل لارض الجهادي انا رسبيل تذكرت امي وقلب العليل فهل الدموع تبل الخدود فهل الدموع تبل الخدود وقال رفاقي أتخشى الرداء وخوض الحروب وعيش الشقاء وقال رفاقي أتخشى الرداء وخوض الحروب وعيش الشقاء فقلت هنائي بسفك الدماء ولكنني قد ذكرت الودود ولكنني قد ذكرت الودود ذكرت أمي أيا قوم هل أولام وبعضي عن بعض ارتحل قد كانت حياتي وكنت الأمل وودعتها وهي ترجو الوعود, ترج الوعود لقد بات قلبي بأرض الحياة حفر وسرت بجسمي لألقى القبول فلا خير في العيش بين الحفر سأمضي ودربي دماء القيود سأنضي ودربي دماء القيود رماني عدو الإله العين ورأى جدار قديم دفين فادم صاص فؤاد السخين وسالت دمائي بأرضي تسود وسالت دمائي بأرضي تسود و وحشر ج صدري وزاد النداء فودعت صحبي وارض الصراع سالقى الى اله وداعا, وداعا قد سرت شهيدا فيان السعود قد سرت شهيدا فيان السعود ألا أبلغ أمي أني شهيدا بأرض العراقي فتيا شديدا ألا أبلغ أمي أني شهيدا بأرض الجهاد فتيا شديدا أجب إلهي دوائي وحيدا فبلغني ربي ما قد أريد فبلغني ربي ما قد اريد سلكت طريقي ولن احيد عزمت المسير بعزم الحديد سلكت طريقي ولن احيد عزمت المسير بعزم الحديد وودع دنيا يا قلب عليل فوجا طرفي لارض الاسود فوجا طرفي لارض الاسود فوجا كل هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون فالله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ورغم هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذ من خذلهم صنع راضهم واحق اندماءهم وقك أسوان وأسراهم يا رب العالمين